سفر زكريا الاصحاح الاول في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا ابن براخية ابن عدو النبي قائلا قد غضب الرب غضبا على ابائكم فقل لهم هاتذا قال رب الجنود. ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود لا تكونوا كابائكم الذين ناداهم الانبياء الاولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريره وعن اعمالكم الشريره فلم يسمعوا ولم يصغوا الي يقول رب الجنود آباءكم أين هم والأنبياء هل أبدا يحيون ولكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك آباءكم فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا ابن براخية ابن عدو النبي قائلا رأيت في الليل واذا برجل راكب على فرس احمر وهو واقف بين الآسي الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب فقلت يا سيدي ما هؤلاء فقال للملاك الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء فأجاب الرجل الواقف بين الآسي وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض فأجاب ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة فأجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود إلى متى أنت لا ترحم أورو ومدن يهود التي غضبت عليها هذه السبعين سنة فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزيع فقال للملاك الذي كلمني نادي قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيم وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر لذلك هكذا قال الرب قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود ويمد المتمار على أورشليم نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود إن مدني تفيض بعد خيرا والرب يعزي صهيون بعده ويختار بعده اورشليم فرفعت عيني ونظرت واذا باربعه قرونا فقلت للملاك الذي كلمني ما هذه فقال لي هذه هي القرون التي بددت يهوذا واسرائيل واورشليم فاراني الرب اربعه صناع فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون فتكلم قائلا هذه هي القرون التي بددت يهود حتى لم يرفع إنسان رأسه وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهودا لتبديدها الاصحاح الثاني فرفعت عيني ونظرت واذا رجل وبيده حبل قياس فقلت الى اين انت ذاهب فقال لي لاقيس اورشليم لارى كم عرضها وكم طولها واذا بالملاك الذي تلمني قد خرج وخرج ملاك اخر للقائه فقال لهجري وكلم هذا الغلامة قائلا كالاعراء تسكن اورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها يا يا اهربوا من أرض الشمال يقول الرب فإني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع يقول الرب تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. لأنه هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه لأنها أنا ذا أحرك يدي عليها فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لانها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب فيتصل امم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فاسكن في وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك والرب يرث يهود نصيبه في الارض المقدسة ويختار اورشليم بعد اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد استيقظ من مسكن قدسه الاصحاح الثالث واراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم افليس هذا شعلة منتشلة من النار وكان يهوشع لابسا ثيابا قذره وواقفا قدام الملاك فاجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذره وقال لهم انظر قد أذهبت عنك اسمك والبسك ثيابا مزخرفه فقلت ليضع على راسه عمامه طاهره فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة والبسوه ثيابا وملاك الرب واقفه فاشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود ان سلكت في طرقي وان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي وتحافظ ايضا على دياري وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية لأنها أنا ذا آتي بعبد الغصن فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعيب هأنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود وأجيل إثم تلك الأرض في يوم واحد في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت الدينة الاصحاح الرابع فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نومه وقال لي ماذا ترى فقلت قد نظرت واذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع انابيب للسرج التي على رأسها وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يصاره فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه فقلت لا يا سيدي فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب الى زربابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود من انت ايها الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له وكانت الي كلمة الرب قائلا ان يدي زربابل قد اسست هذا البيت فيداه تتممانه فتعلم ان رب الجنود ارسلني اليكم لانه من اصدرى بيوم الامور الصغيرة فتفرح اولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل انما هي اعين الرب الجائلة في الارض كلها فأجبت وقلت له ما هتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها وأجبت ثانية وقلت له ما فرعى الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من انفسهما الذهبي فأجابني قائلا أما تعلم ما هتان فقلت لا يا سيدي فقال هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الارض كلها الاصحاح الخامس فعدت ورفعت عيني ونظرت واذا بدرج طائم فقال لي ماذا ترى فقلت اني ارى درجا طائرا طوله عشرون ذراعا وعرضه عشر اذرع فقال لي هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الارض لان كل سارق يباد من هنا بحسبها وكل حالف يباد من هناك بحسبها اني اخرجها يقول رب الجنود فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسم زورا وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج فقلت ما هو فقال هذه هي الإيفة الخارجة وقال وقال هذه عينهم في كل الأرض وإذا بوزنة رصاص رفع وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة فقال هذه هي الشر فطرحها إلى وسط الإيفة وطرح ثقل الرصاص على فمها ورفعت عيني ونظرت وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء فقلت للملاك الذي كلمني إلى اين هما ذاهبتان بالإيفة فقال لي لتبنيا لها بيتا في أرض شنعار وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها. الاصحاح السادس. فعدت ورفعت عيني ونظرت واذا باربع مركبات خارجات من بين جبلين والجبلان جبلان حاس في المركبة الاولى خيل حمر وفي المركبة الثانية خيل دهم وفي المركبة الثالثة خيل شهب وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شكر فاجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي فاجاب الملاك وقال لي هذه هي ارواح السماء الاربع خارجة من الوقوف لدى سيد الارض كلها التي فيها الخيل الدهم تخرج الى ارض الشمال والشهب خارجة وراءها والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب أما الشكر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض فقال اذهبي وتمشي في الأرض فتمشت في الأرض فصرخ علي وكلمني قائلا هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال وكان إلي كلام الرب قائلا خذ من اهل السبي من حلداي ومن طوبيا ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل وتعال انت في ذلك اليوم وادخل الى بيت يوشيا ابن صفنيا ثم خذ فضه وذهبا واعمل تيجانا وضعها على راس يهوش صادق الكاهن العظيم وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهما وتكون التيجان لحالمة ولطوبية وليدعية ولحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب فتعلمون ان رب الجنود ارسلني اليكم ويكونوا اذا سمعتم سمعا صوت الرب الهكم الاصحى حسابة وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك ان كلام الرب صار الى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو لما ارسل اهل بيت ايل شراصر ورجا ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والانبياء قائلين أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا قل لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت اورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين وكان كلام الرب إلى زكريا قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا اقضوا قضاء الحق واعملوا احسانا ورحمه كل انسان مع اخيه ولا تظلموا الارمله ولا اليتيم ولا الغريبة ولا الفقير ولا يفكر احد منكم شرا على اخيه في قلبكم فابوا ان يصغوا واعطوا كتفا معانده وثقلوا آذانهم عن السمع بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين فجاء غضب عظيم من عندي رب الجنود فكان كما نادى هو فلم يسمعوا كذلك ينادونهم فلا اسمعوا قال رب الجنود وأعصفهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفوهم فخربت الأرض وراءهم لا ذاهبة ولا آئبة فجعلوا الأرض البهجة خرابا الأصحاح الثامن وكان كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها هكذا قال الرب قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط اورشليم فتدعى اورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس هكذا قال رب الجنود سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها هكذا قال رب الجنود إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام أفيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود هكذا قال رب الجنود هانذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشالين ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر هكذا قال رب الجنود لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوما أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى يقول رب الجنود بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره والأرض تعطي غلتها والسماوات تعطي نداها وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخاف لتتشدد أيديكم لأنه هكذا قال رب الجنود كما أني فكرت في أن اسيء إليكم حين أغضبني اباؤكم قال رب الجنود ولم أندم هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن احسن إلى أورشليمة وبيت يهود لا تخاف هذه هي الأمور التي تفعلونها ليكلم كل انسان قريبه بالحق اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم ولا تحبوا يمين الزور لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب وكان الي كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة فأحب الحق والسلام هكذا قال رب الجنود سيأتي شعوب بعده وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين لنذهب ذهابا لنترضى وجه الرب ونطلب رب الجنود انا ايضا اذهب فتأتي شعوب كثيرة وامم قوية ليطلبوا رب الجنود في اورشالين وليترددوا وجه الرب هكذا قال رب الجنود في تلك الايام يمسك عشرة رجال من جميع السنه الامم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم الأصحاح التاسع وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل وحمات أيضا تتاخمها وسور وصيدون. وان تكن حكيمة جدا وقد بنت صور حسنا لنفسها وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الاسواق هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار ترى اشقلون فتخاف وغزه فتتوجع جدا وعقرون لانه يخزيها انتظارها والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن ويسكن في أشدود زنيم وأقطع كبرياء الفلسطينيين وأنزع دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه فيبقى هو أيضا لإلهنا ويكون كأمير في يهوذا وعقرون كيبوسي وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئبي فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية فإن الآن رأيت بعيني ابتهجي جدا يا ابنتا صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان واقطع المركبه من افرايم والفرس من اورشليم وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للامم وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيهما، ارجعوا الى الحسن يا أسر الرجاء اليوم أيضا أصرحك أني أرد عليك ضعفين لاني أوطرت يهوذا لنفسي وملأت القوس أفرايم وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان وجعلتك كسيف جبار ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنود رب الجنود يحامي عنهم فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع ويشربون ويضجون كما من الخمر ويمتلؤون كالمنضح وكزوايا المذبح ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه بل كحجارة التاج مرفوعة على ارضه ما اجوده وما اجمله الحنطة تنمي الفتيانة والمستار العذارى الاصحاح العاش اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل لكل انسان عشبا في الحق لان الترافيم قد تكلموا بالباطل والعرفون راوا الكذب واخبروا باحلام كذب يعزون بالباطل لذلك رحلوا كغنم ذلوا اذ ليس راع على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتداء لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهودا وجعلهم كفرس جلاله في القتال منه الزاوية منه الوتد منه قوس القتال منه يخرج كل ظالم جميعا ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال ويحاربون لأن الرب معهم والركبون الخيل يخزون وأقوي بيت يهود وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم ويكون أفرايمك جبارا، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون وارجعهم من ارض مصر واجمعهم من الشور واتي بهم الى ارض جلعاده ولبنان ولا يوجد لهم مكان ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل اعماق النهر وتخفض كبرياء الشور ويزول قضيب مصر واقويهم بالرب فيسلكونا باسمه يقول الرب الحادي عشر افتح ابوابك يا لبنان فتاكل النار ارزك والول يا سروا لان الارز سقط لان الاعزاء قد خربوا والول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط، صوت والولة الرعاة لأن فخرهم خربت صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردني خربت هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح، الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت ورعاتهم لا يشفقون عليهم لاني لا اشفق بعد على سكان الارض يقول الرب بل ها انا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه فيضربون الارض ولا انقذ من يده فرعيت غنم الذئب لكنهم اذل الغنم واخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الاخرى حبال ورعيت الغنم وابدت الرعاه الثلاثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم وكرهتني ايضا نفسهم فقلت لا ارعاكم من يمت فليمت ومن يبد فليبد والبقية فليأكل بعضها لحم بعض فاخذت عصايا نعمة وقصفتها لانقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط فنقض في ذلك اليوم وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة، فقال للرب: القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به، فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال للرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع احمر لأنها أنذا مقيم راعيا في الأرض لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يضبر المنكسرة ولا يربي القائمة ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها ويل للراع الباطل التارك الغنمي السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى ذراعه تيبس يبسم وعينه اليمنى تكل قلولا الاصحاح الثاني عشر وحي كلام الرب على اسرائيل يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الارض وجابل روح الإنسان في داخله هأنذا أجعل اورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها وأيضا على يهوذا تكون في حصار اورشليم ويكون في ذلك اليوم أن أجعل اورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا ويكتمع عليها كل أمم الأرض في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمل فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار فتثبت اورشليم أيضا في مكانها باورشليم ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان اورشليم على يهود في ذلك اليوم يسطر الرب سكان اورشليم فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود وبيت داود مثل الله مثل ملاك الرب أمامه ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم الاتين على اورشليم وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمه والتضرعات فينظرون الي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره في ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهن عشيرة بيتنا ثان على حدتها ونساؤهم على حدتهن عشيرة بيت لاوي على حدتهن ونساؤهم على حدتهن عشيرة شمع على حدتها ونساؤهم على حدتهن كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدتهن الأصحاح الثالث عشر في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داوود ولسكان أوروشليمة للخطيه وللنجاسه ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود أني أقطع اسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض ويكون إذا تنبأ أحد بعده أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزونه كل واحد من رؤياه إذا تنبأ ولا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش بل يقول لست أنا نبيا أنا انسان فالح الأرض لأن إنسان اقتناني من صباي فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعية فتتشتت الغنم وارد يدي على الصغار ويكون في كل الارض يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها وادخل الثلث في النار وامحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب هو يدعو باسمي وانا اجيبه اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي الاصحاح الرابع عشر هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك واجمع كل الأمم على اورشليم للمحاربة فتأخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اوروشليما من الشرق فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب وتهربون في جواء جبال لأن جواء الجبال يصل إلى آسر، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهودا، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك، ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب. لا مهار ولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أوروشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي في الصيف وفي الخريف تكون ويكون الرب ملكا على كل الأرض في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده وتتحول الارض كلها كالعربة من جبع الى رمون جنوب اورشليم وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين الى مكان الباب الاولي الى باب الزوايا ومن برج حنانئيل الى معاصر الملك فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن فتعمر أورشليم بالأمن وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمها ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه ويهوذا أيضا تحارب اورشليم وتجمع ثروة كل الأمم من حولها ذهب وفضه وملابس كثيرة جدا وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة ويكون أن كل الباقي من جميع الامم الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال ويكون ان كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر وان لا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضار هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح وكل قدر في أوروشليمة وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود